يا الله يا I'm not a fan of the world. I'm not a fan of the بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في حكم من أخل بالقبلة لا لجهل بالحكم وانما بخلل في الموضوع كما لو صلى لغير القبلة خطاء او غفلتان او صلى رجاء ثم انكشف ان الجهة ليست بقبلة وقد ذكرنا انه يفصل بين الانحراف ما بين اليمين واليسار او اكثر من ذلك فإن انكشف ان الانحراف كان ما بين اليمين واليسار صحت صلاته وان انكشف أن الانحراف اكثر من ذلك فسدت صلاته والمستند في هذا التفصيل صحيحه معاويه بن عمار السابقه التي قال فيها الرجل يقوم في الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحراف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة ولكن ذكرنا أن الصحيحة لها معارضتان معارضة مع صحيحة الحلبي التي قال فيها في الاعمى يأم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا والمعارضه الثانيه المعارضه مع الروايات المفصله كصحيحه عبد الرحمن التي قال فيها اذا صليت قال ابو عبد الله عليه السلام اذا صليت وانت على غير القبله فاستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فاعد فان فاتك الوقت فلا تعيد فهنا مقامان المقام الاول في علاج المعارضه بين صحيحه معاويه وصحيحه الحلبي والمقام الثاني في علاج المعارضة بين صحيحة معاوية والروايات المفصلة فنبدأ بالمقام الأول وفي المقام الأول وهو علاج المعارضة بين صحيحة معاوية وصحيحة الحلبي ذكرنا ان هناك عدة وجوه لعلاج هذه المعارضة الوجه الاول ما ذكرناه سابقا من ان النسبة بين صحيحة معاوية الدال على ان المناط في الصحاة كون الانحراف ما بين اليمين واليسار وصحيحه الحلبي الداله على ان المناط والتحري عموم من واجه ويوجد عندنا طائفه ثالثه تصلح ان تكون شاهد جمع بينهما وهي موثقه الحسين بن علوان التي سبق بيانها ولكن يظهر من كلام السيد الإمام قدس سره صفحات مئة وأربعة من كتاب الخلال الإشكال على هذا الوجه من العلاج وبيان ما أفاده بذكر مقدمتين الاولى ان مفاد صحيحه معاويه الحقيقه الادعائيه لانه قال ما بين المشرق والمغرب قبله فهذا ادعاء لكون ما بين مشرق والمغرب شنو قبلة والمصحح عرفان للحقيقة الادعائية ترتب أبرز الآثار فلا يصح عرفان أن يقال السيد عباس الرميلي قمر إلا بلحاظ ترتب شنو أبرز الآثار من الملاح والجمال أو يقال وليس سأل باتفاق الموضوع سيدنا أحسن ماكو داعي للتواضع سيدنا فالحقيقة الادعائية تحتاج إلى مصححين والمصحح ترتب ابرز الاثار لذلك فحيث ان صحيحه معاويه اعتبرت الانحراف بين المشرق والمغرب قبلتان فلا بد من مصحح لذلك والمصحح ان يترتب ابرز اثار الصلاه الى القبله الا وهو اثر الصحه بمعنى ان الصلاه حينئذ ايضا صحيحه هذه المقدمه الاولى المقدمه الثانيه لو قدمنا صحيح الحلبي الذي يقول المناط على التحري فانهم قد تحروا سواء كان الانحراف ما بين المشرق والمغرب او كان اكثر من ذلك المناط على التحري فان مقتضى تقديم صحيحه الحلبي الغاء الحقيقة الادعائيه في صحيحه معاويه إذ لا معنى حينئذ لاعتبار ما بين المشرق والمغرب قبلتان مع أن المناط على التحري فإنه ان تحرى صحت صلاته ولو كان مستدبرا وإن لم يتحرى فسدت صلاته وإن كان ما بين المشرق والمغرب فادعاء أن ما بين المشرق والمغرب قبله يكون شنو مستهجنان لأن أبرز آثار الصلاة إلى القبلة وهو الصحة لم يترتب عليه وإنما ترتب على التحريك وليست المساله من باب الاطلاق والتقييد حتى يقال لنا بان تقييد صحيحه معاويه بن عمار مثلا مستهجنون لا بل المساله اعمق من ذلك وهو ان لازم تقديم صحيح الحلبي على صحيح معاوية ابن عمار إلغاء الحقيقة الادعائية ولأجل ذلك لا يفيدنا شنو؟ أن نأتي بالطائفة الثالثة ألا وهي موثقة الحسين بن علوان التي اعتبرناها شاهد جمعين فإنه متى ما كان للتحري مناطن لم تكن الحقيقة الإدعائية شنو ذات مصحح عرفي لذلك لابد من البحث عن وجوه أخرى للعلاج يعني علاج شنو علاج المعارضة بين صحيحة الحلبي التي دلت على ان المناط التحري وبين صحيحه معاويه التي دلت على ان المناط ما بين المشرق والمغرب الوجه الثاني ان يقال ان صحيحه معاويه هي الحاكم على صحيحه الحلبي وليس العكس فلا معارضة ولا حكومه من طرف العكس بل الحاكم على صحيحه الحلد هو صحيحه معاويه والسر في ذلك ان صحيحه معاويه التي قال فيها وما بين المشرق والمغرب قبلتان اولا لسانها لسان الحكومة لان لسانها لسان توسعه القبله لما يشمل ما بين المشرق والمغرب فالمقتضي للحكومه موجود وثانيا لو قدم عليها صحيح الحلبي للزم لغويتها اذ لا يبقى لهذا العنوان وهو كون ما بين المشرق والمغرب قبله شنو موردون فان المدار على التحري بخلاف العكس اي لو قدمنا صحيحه معاويه على صحيحه الحلبي فلا يلزم من ذلك إلغاء التحري في صحيحة الحلبي بل غاية الأمر تضيق دائرته بأن يقال من صلى لغير القبلة فإن انكشف انه ما بين اليمين واليسار شملته صحيحه معاوية وان انكشف ان انحرافه اكثر من ذلك فالمدار على التحري فمقتضى تقديم صحيحه معاويه على صحيحه الحلب بالحكومه تضييق دائره التحري بان يختص بكون الانحراف أكثر مما بين اليمين واليسار لا إلغاء التحري بينما لو قدمنا صحيحة الحلبي على صحيحة معاوية لكان المدار على التحري ولم يبق لكون الانحراف ما بين المشرق والمغرب شنو موردون فهذا منبه على حكومة صحيحة معاوية لا العكس ولا التعارض هذا الوجه الثاني الوجه الثالث ما ذكره السيد الإمام حدس سره حيث قال إن صحيحة الحلبي نفسها معارضة بصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى. قلت عليه السلام أول شيء. صحيحه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله لا عليه السلام يعني يعني ما نقول عليه السلام. ما ندري يعني م... لا عليه يعني ما قلنا. <تصفيق> لا بشط لا, مالستر مالستر مالستر لا مالستر مالستر انه سال الصادق <تصفيق> عليه السلام عن رجل اعمى صلى على غير القبلة نفس مورد شنو صحيح الحنبي قال ان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعد والظاهر من قول الفقيه يعني كأنما ليش تعبرت بالصحيحه صحيحه عبد الرحمن مع أن الفقيه قال روي عن عبد الرحمن قال والظاهر من قول الفقيه روي عن عبد الرحمن الرواية عنه بالطريق الذي ذكره في مشيخته والطريق الذي ذكره في مشيخته صحيح لذلك عبر عن روايه عبد الرحمن بانها صحيحه ومقتضى الجمع بينهما اي صحيحه الحلبي عن رجل اعمى يا أم القوم وصحيحه عبد الرحمن عن الاعمى يصلي لغير القبلة ومقتضى الجمع بينهما حمل صحيحه الحلب الذي قالت يعيد مطلقان ولم تفصل بين الوقت وخارجه الحمل على الاستحباب ولا دخل لخصوصيه الامامه عرفان لأن صحيحة الحلب وارده في رجل أعمى يأم يا القوم بينما صحيحة عبد الرحمن وارده في رجل أعمى صلى لغير القبلة فهل يحتمل أن للإمامة ها سيدنا هل يحتمل أن لإمامة الجماعة داخل إن كان إمام يعيد وإن مؤم إمام ما يعيد يحتمل خلقم هو هل يحتمل التفصيل في حق بين ان يكون امام او غير امام آه ولا يحتمل الامامه دخل عرفان فان قلت ان الحمل على الاستحباب في صحيح الحلبي في قوله يعيد مناف لظاهر ما يفهم من أعاد ولا يعيد من كونهما كناية عن الصحة والفساد قلت هذا الجواب شوف تأمل فيه قلت إنما هو كناية عن الفساد هو الأمر الإلزامي أي لو كان قوله يعيد أمرا إلزاميا لقلنا بأنه كناية عن الفساد وأما لو كان استحبابيا لمقتضى الجامع بين النصوص فلا معنى لكونه كناية عن الفساد ومع اقتضاء الجمع الحمل على الاستحباب تنتفي الكنايه بانتفاء موضوعها فان كونه كنايه عن الفساد فرع كونه الزاميين ومقتضى الجمع بين النصوص انه استحبابيون ولكن يلاحظ على هذا الوجه الذي افاده أولاً إن الجمع الموضوعي مقدم رتبتان عرفا على الجمع الحكمي فإذا أمكن الجمع بين الروايتين من حيث الموضوع لا يصار إلى الجمع بينهما من حيث المحمول وهو حمل أحدهما على الاستحباب أو كرها أو ما شكل ذلك والمفروض أن صحيحة ال... بل, إيه؟ بل إيه أن صحيحة ال... لا عبد الرحمن اخص من شنو من صحيحة. من صحيحة معاوية من صحيحة معاوية لا من صحيحة الحلبي عفوان لأنها فصلت بين الوقت وخارجه فصحيحة الحلمي في يا أم القوم قال يعيد لم تفصل بين أن يكون التفاته أثناء الوقت أو التفاته خارج الوقت بينما صحيحة قلوا يا عبد الرحمن فصلت إن كان الالتفات أثناء الوقت أعاد وأما إن كان الالتفات بعد الوقت فلا يعيد ومقتضى التفصيل الجمع بينهما بشنو بالجمع الموضوعي أي حمل قوله يعيد في صحيح الحلبي على من التفت أثناء الوقت <تصفيق> الأعمى ما يتحرى. مفروض الكلام هذا أن الأعمى ما يتحرر ليش قال فإنهم قد تحرروا يتحر لا, لا لا نفس التعليل حتى هم ما تحرروا لكن مع ذلك الإمام قال فإنهم لا فإنهم قد تحرروا لماذا قال فإنهم قد تحرروا هذا مو جواب على قضية خارجية يعني الراوي قال ترى هم تحرروا والأعمى ما تحرر لا قاعد يقول الاعماه خارج عن موضوع التحري وأولئك وإلا ما يصح الجواب ولسه القضية خارجية. مدار على خارج خارج. فإنهم ليش يقول فإنهم؟ يعلل تعليف. لا هذا معناه إن القضية خارجية هكذا. هذا الحمشن يا شيخنا عندما يقول عن رجل اعماء أم القوم قال يعيد. ولا يعيدون. ولا يعيدون ليش فإنهم قد تحر يمكن هو بعد تحرى فلماذا قال فإنهم قال فإنهم لما قال فمن تحرق قال فإنهم أنا ما قلت هو تعليل أنا ما أنكر فإنه تعليل أقول اسناد التحري إليهم دون الأعمى مع أن الأعمى إذا بنعم التحرير للمسألة قابل لأن يتحرى وعدل وهم أيضا قابلون لان يتحروا عددا لماذا اسند التحري اليهم بالخصوص دون الاعمى ما جال في كلام واحد صوت يتكلم ليش أسند التحري إليهم دونه؟ إمام حكام أنه لا يعي كل كله لأنه لم كلام لماذا أسند التحري إليهم دونه؟ يريد يعلل عدم رجع على ما جاوبت لي سند؟ جاوب عن النقطة السؤال لماذا أدرع هذا تعليم؟ واضح أنه تعليم لماذا أسند التحري إليهم دون الأعمى؟ يعني قضيه خارجيه صارت يعني صارت قضيه خارجيه يعني صارت قضيه خارجيه انه نقل الى الامام ان ذولا تحروا وذولاك ما تحروا اذن لا خصوصيه للاعمى وغيره صارت قضيه خارجيه ما صارت قضيه حقيقيه يعني نقل الى الامام ترى ذولا تحروا وذاك ما تحروا وهذا خلاف ظاهر الروايه ظاهر الروايه لم يفرض فيها انهم تحروا دونه أن الإمام ما تحرى وأنهم تحروا لم يفرض في الرواية فقول الإمام فإنهم تحروا دليل على أن التحري المطلوب في صحة الصلاة ليس مفروضا في حق الأعناء التحري المطلوب في الصلاة الفحص بنفسه الفحص عن الجهة بنفسه وهذا لا يتأتى في الأعمى وإنما تأتى في غيره لذلك حكم بفساد صلاة الأعمى دون غيره هذا ظاهر اسناد التحريشن إليهم دون الأعمى مو اسند اليهم لان الامام نقل وراء الروايه قبل ما يجاوب قالت ترى هم تحروا وذاك ما تحروا كهذا خلاص فانهم قد تحروا هذا ظاهر الروايه ظاهر اسناد التحري اليهم دون الاعمى ان التحري المناط في صحه الروايه وهذا ذكره الاعلام راجعوا راجعوا بعوثهم ان التحري المطلوب في صحه الصلاه الفحص عن الجهة بنفسه وهذا لا يتأتى في الأعمى وإنما تأتى فيهم لذلك حكم بفساد صلاته وإلا فإنهم قد تحروا ما معنى شان قال يعيد من لم يتحرى كيف يقول الأعمى يعيد وذلك ما يعيدوا مع انهم صلوا إلى جهة واحدة والسبب أنهم هم الذين تحروا كيف هم الذين تحروا لو كانت القضيه خارجيه بان فرض في السؤال ذلك نعم ما اذا لم يفرض في السؤال ذلك لا معنى لاسناد التحري اليهم فالقضيه مشتمله على التعليل لا ننكر التعليل لولا التعليل لما صارت المعارضه ولكن كلام ان اسناد التحري اليهم دونه شاهد على ما ذكرنا وبالتالي تكون صحيحه عبد الرحمن المفصلة مقدمة على صحيحه الحلبي بالجمع الموضوعي وثانية إن المراد الاستعمالي وشنو قال السيد قال إن قوله يعيد إنما يحمل على الكناية عن الفساد إذا كان أمرا الزامية ويلاحظ على ذلك إن الأمر يستعمل في النسبة الإرسالية غاية ما في الباب أن للأمر دواعي فقد يكون داعيه الإرشاد وقد يكون داعيه الطلب الحقيقي فاتصاف الامر بكونه مولويا او ارشاديا مرتبط بالداعي وراء الامر والا فالامر نفسه مستعمل في النسبه الارساليه فان كان داعيه الارشاد كان امرا ارشاديا وان كان داعيه الطلب كان امرا مولويا الزاميا وبالتالي فالارشادي والالزام يجن في عرض واحد وبما انهما في عرض واحد فلا بد من اقامه القرين السياقيه على ان هذا امر ارشادي او امر مولوي فيقال اذا امر الشارع بمركب من المركبات كما إذا أمر بالصلاة أو أمر بالصوم أو الطواف ثم في طول أمره وردت أوامر إما بجزء إما بشرط إما بلسان الإعادة إما بلسان عدم الإعادة كانت هذه الأوامر لكونها في طول الأمر بالمركب إرشادا إلى كيفية الامتثال شنو؟ الأمر بالمركب فلذلك قيل ظاهر الأوامر في المركبات الاعتبارية شنو؟ الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو الإرشاد إلى الصحة والفساد والسر في هذا الظهور أنها في طول ها الأمر المولوي بالمركب فكونها في طوله أوجب ظهورها في الإرشاد إلى كيفية امتثال ذلك الأمر بالمركب ولأجل ذلك كان قوله يعيد ولا يعيد ظاهرا في شنو في الإرشاد إلى والصحه ان قال لا يعيد او الفساد ان قال يعيد وبناء على ذلك فظهور يعيد في الكنايه عن الفساد لا يتوقف على كونه امرا الزاميا فان هذا مما لا معنى له بل الامر دائما مستعمل في النسبة الارساليه واختلافه انما باختلاف شنو دواعيه ووروده في طول الأمر المولوي بالمركب هو الذي أوجب ظهوره في الكناية عن الفساد ومع ظهوره في الكناية عن الفساد لا وجه لحمله على الأمر الاستحبابي بدعوى الجمع بين النصوص فإنه جمع غير عرفيين هذا ما ذكرناه في الوجه الثالث للجمع بين الصحيحتين يبقى الوجه الرابع تلك الام عنه يوم السبت إن شاء الله أحسد اليوم احنا فقرة اليوم فقرة اليوم ما اجاب اخو اليوم؟ اذا ما اترى في وجهه اذا حتى من انهم تحرروا والحالة انه مو خضية الامام شوال لازم, لازم, لازم حقيقية فلازم يقول الاعمال ليس عليك تحرروا وهم